وَأَتَيْنَا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل أَلَّا تتخذوا من دوني وكيلا زرية من حملنا مع نوح إِنَّهُ كان عبدا شكورا وقضينا إِلَى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسد في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجلسوا خلال الديار.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 يَتَنَاهَرِمُ بَصِيرَتًا لِتَبْتَغُوا فَضْلًا من رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا وكل أَلْزَمْنَاهُ ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فَإِنَّمَا يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر آزرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا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 Wmen aarad de Aakhirat en zalde haar sijde, en hij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 wqadha Rabbuk ala ta'budu illa iya wa bil waldeen ihsanah عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما.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 إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآتِ ذا القربى حقه والمسكين وبن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين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 ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ اشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقصطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تاويلا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 kunnen we een maagd al het om, kmaar je konen, ezel betrouw, in de deel deel, wa taala, kmaar je konen, wij mishaj in illa, juzabbi hubi hamdihi, wij lek tasbi jalna وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقَرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وحده وَلَّوْا على أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا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 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وكيلا، وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا داود زَبُورًا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 واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخينك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا ان عبادي ليس لك عليهم سلطان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 فلما نجاكم إلى البر أَعْرَضْتُمْ وكان الإنسان كَفُورًا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أَوْ يرسل عليكم حاصباً ثم لا تجدوا لكم وَكِيلًا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 وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إِلَيْكَ لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا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 سكون الاض فاذا جاء وعد الاخره جئنا بكم لفيفا وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أَوْ لا تؤمنوا إِنَّ الذين أُوتُوا العلم من قبله إِذَا يتلى وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا قُلِ دَعُوا اللَّهَ أَوْ دَعُوا الرحمن